أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِطَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَاجْعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِلَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ فَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِ إلا يفرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمتكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون